موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصلك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من لا عند خیر معتدی مریب الّذی جعل مع الله ایله آخر فألقیاه فی العذاب الشدید قال قرین ربنا ما اطغیت ولكن كان فی ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما بدل القوم لدي وما نضلل من العبيد وما وَمَا نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَحلٌّ تَلتَئِي وَتَطُونُهَا الْمُنذِرُ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَحلٌّ تَلتَئِي جنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اللهم تعالى اللهم تعالى اللهم الله من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقند نمنيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام مش على الغنى تعن يا رب يا رب يا بسلام ذلك يوم الخلود لما يشاءن فيها ولدينا مزيد